<تصحيح> في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما <تصحيح> في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها في <إخواني> المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما في الرحمن رفقتنا ما أحلاها في الرحمن رفقتنا ما <سؤال> <سؤال> اخوان في الرحمن رفقتنا ما اغلاها اخوان في رفقتنا ما لمتنا حلا لم نحلا فيها كل الغلا اليوم لمت فيها كل الغلا على جمع الملا على جمع الملا شوفوا اهل العلى شوفوا اهل العلى محروم محروم من فرقنا محروم محروم من فرقنا محروم محروم من فرقنا محروم محروم من فرقنا محروم وشعرنا الليلا ما في مجال للنوم وشعرنا الليلا ما في مجال للنوم يضيوفنا أهلنا اليوم فرحتنا يضيوفنا أهلنا اليوم فرحتنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا وبشوفة الأحباب تشرفنا نا، یاضیوفنا اهلنا، لیوم الاحباب، والله تشرفنا الاحباب، والله الحان. البلد، الحان.